أحبك عبين عب النهوى وعب لأنك أهل النوم شغلي بذكرك عم من سواك وأم الذي أنت أهل له فكشفك عن قلبي حتى أرى فلا العمد في ذا وذاكني ولكن لك الحمد في ذا